تبكي العيون بدمعها المتورد حزنا لثاوين بقيع الغرقدي تبكي العيون دمال لفقد مبرز من آل أحمد مثله لم يفقد أي النواظر لا تفيض دموعها حزنا لمأتم جعفر ابن محمد أركان دين محمد هدت وناب الحزن قلب محمد رزع له بكات رزئم بكته شريعته احمد وله تنوح محولتان بدمع مكدي يا جعفر الصادق على فران شا يجرنينا بالسم تشف دم قطع ومصفر لونا يا يل جعفر يا شلون حالك بالفرش يتقلب من حول عياله واحد عن, واحد, عن واحد, عن واحد عن يمينه واحد عن شماله واحد عن يمينه واحد عن شماله وياي وهاذي تشم و هذه تقبل الجبين اوا لي وهذه تضم, تضم, تضم وهذه وهذي تنادي حصل الفاجر مراده وابنه الكاظر لازم بتشفه الفاده وياي ونادي ياه ونادي ياه ياه خفف الون علي بالله شعب تغلوبنا خفوا في الونات كلمات وان ونت عليك الها الشميات قوم قعدوا وشوف الحرب تجدد الونات فالك عسفان آل السلام يا ولين صلوا على محمد وآل محمد صلى وسلم تفضلوا شاء الله